الحمد لله الحمد لله الذي لا ملجأ ولا من جاء منه إلا إليه ولا معول لمسلم في خالص دعواته إلا عليه ولا معتصم لمن بربه تبارك وتعالى لم يعتصم أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأدعوه في كل امر ملم وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار يعلم ما ما, يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار فهو المقصود وحده بالدعاء ومن قصد غيره فإن مراده لا يتم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وذروة سنام القنوت والإخبات وتاجه وإكليله المخصوص والمفضل على الأنبياء بجوامع الكلم فصلى الله وسلم على نبيه خير الأنام وعلى اله وازواجه واصحابه الكرام وعلى كل من احبه واتبعه ولطريقته لزم اما بعد فيا سعاده عبد امن بربه واتقاه فيا سعاده عبد امن بربه واتقاه وعبده واستعانه وساله ودعاه فمن سلم الامر الى مولاه سلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وتقربوا الى الله مولاكم بالسؤال والدعاء واستجيبوا له لعلكم ترشدون ولا تكونوا كالذين نسيهم الله ونسيانه مما يعمي القلوب ويصم عباد الله تعالى الفضلاء المستمسكين بحبل الدعاء إن من أشرف الأدعية التي يتقرب إلى الله تعالى بها الداعي وأجمع المباني وأنفع المعاني التي يسعى في تحصيلها الساعي ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية الصحيحة التي هي من جوامع الكلام الذي تجود به القريحة وإن من هذه الدعوات النبوية الشريفة وهذه الكلمات الشافية الكافية المنيفه ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت تضلني أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون عباد الله الكرام إن حقيقة انتساب العبد لدين الإسلام أن يستسلم لربه الملك القدوس السلام وكثيراً ما يرد في النصوص الشرعية ذكر الإسلام والإيمان لأنهما في الدلالة على الأعمال الظاهرة والباطنة قرينان فالاعمال التي تظهر على اللسان والجوارح هي التي تصدق دعوى العبد في انتسابه إلى الإسلام كالنطق, في الشهادتين كالنطق بالشهادتين واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج إلى بيت الله الحرام وأما الأعمال التي يبطلها العبد في جنانه ثم تظهر آثارها تبعاً على لسانه وأركانه فهي التي تدل حقيقة على صدق إيمانه كإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر الذي يجري فيه فلك الخلق الماخر فهذه حقيقة قول العبد في دعائه اللهم لك اسلمت وبك آمنت ومتى ما تدثر العبد بدثار الإسلام وتزمل بشعار الإيمان فإنه يصدق حينئذ التجاؤه واعتصامه بمولاه الملك الديان فإن حزبه هم فزع مسرعا إلى الله وإن نابه غم توكل على مولاه وتضرع إليه تضرع العبد الذليل وقال حسبي الله ونعم الوكيل لأن صحة الإسلام وصدق الإيمان يغرس التوكل في نفس الإنسان الذي هو توكيل شؤونك وتفويض أمورك للعزيز الوهاب وحسن ظنك بتقدير الله وتصريفه مع أخذك بالأسباب فمما يصدق تعلق التوكل على الإسلام فمما يصدق تعلق التوكل على إسلام الإنسان قول الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ومما يدل على اقترار توكل العبد بالإيمان قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اخرجه البخاري في صحيحه ومتى ما تحصن العبد باعمال الاسلام الظاهره وأعمال الايمان الباطنه فانه سينيب الى ربه سبحانه ويرجع اليه وتكون خشيته في قلبه قاطنه فالإسلام والإيمانُ يثمران الانابه والتوبه للانسان فالانابه مقترنه بالاسلام بلا ريب كما قال الله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون كما ان الانابه متعلقة بالايمان بالغيب كما قال الله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وكمال الاسلام وجمال الايمان يورث الولاء والبراء في الجنان فانه يحب ويبغض لله كما انه يعطي ويمنع لله فلله وبالله سبحانه حكومته وبالحجه والمحجه خصومته فلا يحاكم ولا يخاصم إلا بآيات الرحمن ولا يجادل بالتي هي أحسن إلا بالبرهان فهذه حقيقة قول العبد في دعائه عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت فمن هدي بعد إسلامه وإيمانه لهذا الاصل القويم فقد هدي بفضل الله تعالى إلى الصراط المستقيم لذا ناسب أن يستعاذ بالله ويلتجا به من من الحور بعد الكور ومن الضلاله بعد الهدايه وأن يستحضر العبد في هذا المقام أن العصمه عزه قد اقتبسها المؤمن بفضل من الله ورعايه فايمان العبد بربه وتصديقه بنبيه فايمان العبد بربه وتصديقه بنبيه اعظم سبب اعظم سبب يورثه المهابه والعز المصون ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون واعظم سبب يعصم من الضلاله ويثبت العبد على الإيمان والإسلام القيام بشروط لا اله الا الله فهي العروه الوثقى التي ليس لها انفصام فهذه حقيقه قول العبد في دعائه اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني وأعظم معين على الثبات على هذا الدين أن تلجأ إلى ربك في الدعاء وتضرع إليه في القنوت وأن تعلم أن إلهك سميع لأقوالك بصير بأفعالك عليم بأحوالك وأنه حي لا يموت وقيوم لا يفوت فهل يليق فهل بعاقل أن يدع الاستغاثة بالحي فهل يليق بعاقل أن يدع بالحي ثم يستقيث بعد ذلك بالاموات من الانس والجان وهذا لامر الله إلا من سفاهة العقول وخروجها عن وصف الإسلام والإيمان قال الله تبارك وتعالى أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه فاين العزيز سبحانه من الحقير وأين الجبار سبحانه من العبد الكثير وأين الكبير سبحانه من العبد الصغير فهذه حقيقة قول العبد في دعائه أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون فلزم يا عبد الله هذا الدعاء وأنت مستيقن بأن ربك لدعائك مجيب وانه يخاطبك بقوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب اجيب دعوه الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نفعني الله واياكم بهذا الدعاء وفتح لاجابته أبواب السماء أقول ما سمعتم واستغفر لي ولكم الغفور الرحيم فاستغفروه وتوبوا إليه انه هو التواب الحليم الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه وقصده ولا يضيع أجر من سأله واستعان به وعبده وكل امرئ لما اكتسبه من الخيرات لاق أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وعد نعمه لا يطاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شديد المحال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أدعوه مخلصا له الدين وأبرأ إليه من الشقاق والنفاق وأشهد أن نبينا محمدا خير من امتدت إلى الله يدا وخاتم المرسلين الذين اجاب مضطرهم إذ دعاه الذي هو في درج العبودية ومنازلها على الدوام راق فصلى الله وسلم على رسوله الأمين ونبيه الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه المتلقين أوامره بالتسليم وعلى من أحبهم واتبعهم بإحسانٍ إلى يوم التلاق أما بعد فاتقوا الله ولا تغرنكم الآمال والأموال فإنما آل ذلك لا محالة إلى الزوال ما عندكم ينفد وما عند الله باق فمتى ما تدبر حاله صاحب البصير وهجر المقصر بالتوبة والأوبة تقصيرا وأرسل على خده سواكب الاحداق فقد تدارك نفسه قبل الفوات وندم على تفريطه فيما فات وصفى له مورد الولايه وراق اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك اسلمنا اللهم لك اسلمنا اللهم لك اسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والأنث والجن يموتون